بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشن دي مهربان عم يتساءلون أولتي برسيار ليكتري دكن أو عن النبأ العظيم لو دنقوا باسا قولي برسيار دكن الذي هم فيه مختلفون كأوان تيدا دياوازن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نأ باپا شمان ببنوا لمولا تيدغن دوبار دليم نأ لمولا تيدغن ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا أخو زويمان بوران خستون وشيوكان مان نجيرا وبميخ وإيوامان دلس نكرد وبجوت وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ونستنَّ نَكْرَد وَبَهُي حَسَانَ وَتَانَ وَشُومَانَ نَجِرَ وَبَكَالَ وَدَبُوشَرَ وَرَاجَمَ نَجِرَ وَبَكَاتِ جِيَانُ هَالْصُورَانُ فِي دَكْبَنِ جِيَوارٍ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادَ وَحَوْدَ أَسْمَانِ بَهِزْمَانُ دُرُسَ نَكْرَد وَلَسَرْتَانَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ودرست ما النكر دو ترايش دروشا وكروجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا وآوي ليزموا بخور ما الننار دو تخوار ولهوراني قشراو لنخرج به حبا ونباتا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ تَبي بروينين دانوي لوقجوجياو باخاتي بروتر إِنَّ يَوْمًا فَصْلٌ كَانَ مِيقَاتًا براستي روجيديا كنويتاكو خرابكاتي تشي بودياري كراوا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَ تونا افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا بول بول واسمان درجا وسيرت الجبال فكانت سرابا وَجَه وَكَان خَلانا ريَوْ بون بسراب إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَأْبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا بَرَاستي دوزخ پريزگاي بيبروآنا وَجِغَرانا وَيَا خِيَانَة تي دادم ين وحزاران صال ما وجه زور لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حميم وغساق تيدانات جنسار دي وفينشي ونخوار نوا مقر آبي لكل شيء مزخاو جزاؤ وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا تعداش دادرينو با پيكردوين چون كبه گمان اوان با تمائل پرسينو نبون وآياتا ايمان بدرو دزاني چون بدرو زاني وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوْقُوا فَلَنَّ ذِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا لَكَا تَيْقْدَا هَمُوش تَيْقْمَان جِمَارْدُوَ الْأَسَرِيَانْ بَنُوسِينَ انزابتسجن سزاي خوتان هیستان بوز یادناك تقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و که سندهاقا بگو من جی پیروزو بهرمندیه با پارزکاران با خاتو همو جورتریک وکچانی تازه پیگه اشتوی هوتمن و پرداخی پر لە شراب لا يسمعون فيها و ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا قصی بهود و درۆی تێدا نبیستن پاداش دەدرێنەوە و با پاداش تیچی تواولا تۆوە پروردگاری تو. وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا فَرَدَّ دِيَارِي أَسْمَانَ كَانُوا زَوِيّ نِيوَانِي أَوَانَ خَايَچِي بَخْشَنْ دَوْ مِهْرَبَانَ كَسْتَوَانَ إِتْكَا كَرْدْنُق سَكَرْدْنِينِي يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لراجق دا كزبريل وفرشت بريز دا وسطن كسيان قسنا كان مقر أو كخوار إبدا تو قسي بريو كات ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا او روج الراس توبه قمانا انزاهر كسيق ويستيريقاي قرانا ودقريبولاي پر وردقار كم عذاب قريبا يوم ينظر مَا ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بێگومان ئێمە ئێوەمان ئاگادار کرد لە سزایەکی نزیک لە ڕۆژێکی وادا کە مرۆڤ دەبینێت پاداشتی ئەو کردەوانەی کە پێشەچی بە دەستی خۆی ناردوونی و بێ بڕوا لەو ڕۆژەدا دادله کاش کای گڵ بوومایە نەك مرۆڤ